رب السماوات والأرض وما بينهما فأعبده وصف بالعبادته هل تعلمون ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا ف قغمِ ق بلّ يَنكُ شَ فورّكَلَ نَحشرًا غُ وَ الشَّقثَُّ لَ مَن <تصفيق> جِئْنَا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن قُلُوبِ الشِّيعَتِ أَن يُؤْمِنُوا أَمْ نحن وآخرين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الوالمين في هاجثيا وإذا أتتنا على أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن والبان فيها